ونضع الموازين القفة ليوم القيامة فلا تظلموا نفس شيئا وإن كان قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَهِنْ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاتِبِينَ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم لهم ولقد آتينا إبراهيم جهم من قبل وكنا به عادين. إِذْ قَال لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَمَنَّيْتَ لَئِن تَمُتَّ لَمَن تَمْتَ مَاذَا تَمَنَّيْتَ ولتي <تصفيق> أنتم لها كفون. قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلالكم أنا بالحق أم أنسى من اللعبي؟ قال بَرَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّبِينَ اهدني وات لا بعد أن تولوا مددرين كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قادوا من فعل آلها <تصفيق> من <تصفيق> حلاف tiga قال بل كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون قال بل كبيرهم لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون تدوكسوا على رؤوسهم لقد علم لقد علمت ما أولا. هو ذا الفط عم دون من دون الله ما لا ينفع ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن وأرادوا به كيدا فجعلناه ملخسرى جئناه ونط إلى الأرض التي باركنا فيها آل للعالمين. وَأَحْبَبْنَا لَهُ إِذْ سَاقَ وَكُلَّ نَجْعَالُ دَافِعِينَ وَجَعَلْنَا ستي دون بأمرنا وأوحينا إليه وأوحينا إليه فعلنا خيرات وإقامات. فلا وإقام فلتي وإيت أزكتي وكانوا لنا عابد ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه ونجيناه من القرية التي كانت تعملوا الخبائف إنهم كانوا قوم وَأَلْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَدِنَا ونوحاً إذا ذا من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه وأهله من نَاؤُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا إذ نافس في غنملقه بما كن مالحق بهم أَمَّنْ تَنَامُ لَيْلًا وَيُظُنُّ أَنَّهُ مَأْمُونٌ وَتَخخَر النَا مَعَدذَجِبَ لَ يثَبِّح وَكُنَّا وَفَي